كَلَّفَ خَارِ وَخَلَقَ الْجَانِمِ من مَارِجِ مِنْ نَارٍ فَبِأيِّ آلٍ رَبُّكُمَا تُكذِبانِ رَبُّ الْمَشْرِقِينِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فبأي الاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان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 سنفروا لكم ايها الثقلان فباي الاء ربكما تكذبان يا محشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا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 إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما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 تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنة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 كما تكذبان كانهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان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 لم يطمثهن إِنْسٌ قبلهم ولا جان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ما تكذبان متكئين على رفرف خُقر وعبقري حسان. بأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة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 من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مربونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين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 بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها من ولا ان إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر ان وطلح من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 فجعلناهن أَبْكَارًا عربا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ اليمين ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ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 أفَرَأيتمَ مَا تَحْرُثونَ أَمْ تُمْتَزَرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَأْ لَجَعَلْنَاهُ حُطَّامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُعْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ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 رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه من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 ما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين وان ما ان كان من المكذبين الضالين فنذل من حميم وتسليه جحيم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 مستوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يحرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم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 بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ من فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النار هِيَ مولاكم وَبِئْسَ المصير أَلَمْ يَأْنِلِ للذين آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا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 قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد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 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدة للذين آمنوا بالله ورسله. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنَّ بْرَأَهَا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 الناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم مَا كتبناها عَلَيْهِمْ إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتين الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون